زرعت في ساح النور خطافة وبهدي المصطفى صالت فيما زرعت وبآيات الهدى قد عطا صبحها الزاكيك وآهز نسع أخلاة باركها الله وفيك من بيت الأمجاد ما أحلاجاناها نهلت من منباع الطهر ولاب تروي من معتكر المائضة مهاما زيلت في زخرا في الناس وقال علاقت, علاقت, علاقت بالأمل الأعلامناها إنا تنعليا وافل قلبيناها يسمو بنا على دعانا ترتل تيلون خشعهن ترتوي بالدمات تواب بالدمعات الحراثا دعت في زمن الظلام وبهدير المصطفى صارت الدنيا نورا وبآيات الهدى قد أضاء سبحان دقيقة واحدة وكتاب الله في خلوتها والله في حين يخلو بسوا ذاك سواها فحافظوا على الأمور إذا لم ترعاه من دعتها النفس وفرتادت هواها